الآن م ع كلمة ل س م ا الشيخ ح ة ع ب د ا ل ل ه ب ن محمد بن حميد مجلس بن قريسي ا ل الأعلى ق ض ا ء ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م ا للعلوم ح م د ل ه م الحق ع ل ه و خ ا ف ا ل ب ا ط ل لا إله إلا الله ومهنه وأشهد وأشهد و محمد عبده أن أن ر س و ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه آله وعلى و أ ص ح ا ب ه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وذلك فليس عندي اكثر مما تكلم به الاخوان الشيخ ح م ه ا جابر والشيخ عبد العزيز الا ان عندي شيئا من التعليق اليسير اما ب ا ل ن س ب ة الى ما ذكره الشيخ جابر وما قامت به التوعيه ا ل ا س ل ا م ي ة فهذا جهد يشكرون عليه وعمل أ ر ج و أ ن يكون عند الله مبرورا ل ا إ ل ا أ ن ي أ ح ب أ ن ي ز ي ل و ا وان يضاعفوا من العمل فالعمل ليس هو ب ا ل أ م ر الشهري الا وهي ا ل د ع و ة إ ل ى الله و ا ل د ع و ة إ ل ى الله إ ذ ا ت أ م ل ن ا ا ل ق ر آ ن نجد أ ن آ ي ا ت ا ل د ع و ة أ ك ث ر بكثير من آ ي ا ت الصوم والحج ا ل ل ي ن هما ركنان من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة إ ل ا أ ن ا ل د ا ع ي لا بد أ ن يكون هادما بما يدعو إ ل ي ه كما في قوله تعالى ادع و إ ل ى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ب ة ا ل ح س ن ة وجادلهم بالذي أ ح س ن فهذا أ م ر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أ م ر ل ل أ م ة جميعها ب أ ن يدعو الخلق على حسب مراتبهم ثم ا ل د ع و ة إ ل ى سبيل الله مستلزم ب م ع ر ف ة ذلك ا ل س ب ي ل المدعو إ ل ي ه فهذا ا ل د ع و ة لا بد أ ن يعرف ا ل س ب ي ل الذي يدعو الناس إ ل ي ه ثم أ ي ض ا ا ل د ع و ة تختلف باختلاف المدعوين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي و ص ا ي ا وفي أ و ا م ر ه جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني ق اوصني ل لا قال تغضب أ قال لا تغضب قال أ و ص ن ي قال لا تغضب ل أ ن الغالب عليه الغضب جاءه آ خ ر قال أ و ص ن ي قال عليك ببر أ م ك قال أ و ص ن ي قال إ ن ا ل ج ن ة تحت أ ق د ا م الامهات أ و كما قال ف ا ل و ص ي ة والدعوه هي على حسب ح ا ل ة المدعو إ ن كان المدعو مثلا يؤدي ا ل ص ل ا ة ويقوم بها بشروطها و أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها وسننها إ ل ا أ ن عنده نقص من ج ه ة أ خ ر ى فينبغي أن ت ل ان ظ أ ا ل م د ع ي يلاحظ هذا النقص وينبه هذا المدعو لا أ ن ه يدعو إ ل ى شيء كان يعمله وكان يؤديه فعليه أ ن يشجعه على هذا لكن يلاحظ ن ط ة ا ل ع ل ة والمرض الذي بهذا المدعو هذا هو المتعين فنعرف أ و ل ا أ ن ه ما قام الدين من ا ل أ ب ي ا ن ولا مذهب من المذاهب إ ل ا وسببه الدعوه اليه وما امتل مله وتعالت اركانها بعد قيامها إ ل ا بسر تفح الدعوه إ ل ي ه ا حتى المذاهب الضاله لم تنتشر إ ل ا بدعوه اهلها إ ل ي ه ا كالبهائيه والماسونيه والقاديانيه ثم ان البعض منها مجرد تصور الانسان لها يكفي م ع ر ف ة في بطلانها و د ن ا ئ ه ا ومع هذا اعتنقها الخلق ك ب ي ر ب ش ب ب ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا مع أ ن ه ا ب ا ط ل ة ف ا ل د ع و ة متعينه على القاضي وطالب ا ل العلم و ا ل ص ب ي ر والعامي وكل إ ن س ا ن على قدره وكل إ ن س ا ن على حسبه فلو أ ن كلا منا قام بما عليه أ م ر ا ونهيا لاستقر الخير بينا الخير لاستقر والمعروف ب ي ن ا و ا ن ت ن ع ك ش و ء الشر والمنكر بيننا لكن يغلب على بعض الناس ا ل م ج ا م ل ة و ا ل ش ك و ت عندما يرى المنكر يسكت م ج ا م ل ة لهذا الشخص فلو انك امرت وذكرت ونصحت لكان هو المتعين هو بنفسه اما أ ن يترك واما أ ن يارد انه ارتكب جريمه وفعل خطا على حسب ما ارتكب هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ب ي شكرات الموت في اخر انقطاعه من الدنيا واقباله الى الاخره جاءه الناشع دونه فارسل شابا قد ارتخى اجاره فدعه فقال يا ابن اخي اربع ثوبك فانه اسقى لربك وابقى لثوبك وهو على تلك الحاله في سكرات الموت فان إ الرجل و ا منا اذا راى ادنى شيء ينبغي الا يسكت بل عليه أ ن ينبه مهما كانت الحاله هذا ما يتعلق بالدعوه أ م ا التعليق على ما ذكره الشيخ عبد الهازيغ فلا شك أ ن ه أ ج ا د و أ ف ا د و أ م ا قوله إ ن المتعين اتباع سنة كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أ ع ت ق د لا يمكن أ ن مسلما يريد م خ ا ل ف ة الرسول حتى ا ل م ت أ خ ر ي ن أ ب د ا لا يمكن أ ن أ ح د ا يريد م خ ا ل ف ة الرسول صلى الله عليه وسلم كل جميع المسلمين ي ل ت م ش و ن ما كان عليه الرسول وما دل عليه ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون أ ه و ا ء ه م فقسم ا ل أ م ر إ ل ى قسمين إ م ا ا ل ا س ت ج ا ب ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و إ م ا اتباع الهوى لا ثالث لهما أ ب د ا إ م ا أ ن تستجيب لرسول الله و إ ل ا ليس عندك إ ل ا اتباع الهوى ثم قال ومن أ ض ل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين حتى ا ل ص ح ا ب ة ينكر بعضهم على بعض عندما ي ف ت ن بما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لم يعلموا س ن ة رسول الله ف ذلك كما قال ابن عباس لمن ناظر ب م ت ع ة الحج قال يوشك أ ن تنزل عليكم ح ج ا ر ة من السماء أ ق و ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ق و ل و ن قال أ ب و بكر وعمر مع قول الرسول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ لا يمكن أ ب د ا أ ن مسلما يخاف الله ويرجوه أ ن ه يريد م خ ا ل ف ة الرسول لا من ا ل م ت أ خ ر ي ن ولا غيرهم ف ا ل م ر ج والذي يفصل النزاع هو سنه رسوله إ ن م ا الخلاف بين أ ه ل العلم كله ن ش أ إ م ا أ ن يكون البعض منهم لم يبلغ الحديث فلو بلغ ل أ خ ذ به أ و أ ن ه بلغ ولكنه يرى أ ن ه غير صحيح أ و أ ن ه يرى أ ن ه صحيح لكنه يرى أ ن ه عام وعنده أ ح ا د ي ث تقيده أ و أ ن ه يرى وهذا هو ا ل أ ك ث ر أ ن الحديث لا يدل على تلك ا ل م س أ ل ة و أ ن ا ل م س أ ل ة لا ينطبق عليها هذا الحديث فمن ثم نشا الخلاف فمن أ ن ف ل ة ذلك ومما يوضحه قول ا ل ح ن ا ب ل ة في الماء يقول الحنابله بكتب م ت أ خ ر ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ك إ ذ ا قمت من نوم ا ل ي ل وغمست يدك كلها في الماء وهو قليل ف إ ن الماء يفسد لا يجوز الوضوء يسرده ا ل ط ه و ر ي ة يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره ج م و ر العلماء من اهل الحديث و ا ل أ ئ م ة الثلاثه وابن الجبيل و ا ل ر و ا ي الثانيه احمد أ ن الماء طهور ولو غمس فيه ق ا ئ م من يوم ا ليل ع يده و م ن ش و الخلاف كلهم يستدلون ب م ع في الصحيحين حديث احد الحنابله يقولون الماء يسرد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من منامه فلا يغمس يده ب ا ل إ ن ا حتى يغسلها ثلاثا قالوا قوله فلا يغمس هذا نهي والنهي ي ق ص ر الفشاد ف ل ي د ي الوارد على الماء والماء هو المورود عليه ف إ ذ ا أ د خ ل يده بالماء فشب الماء لهذا الحديث منامه إذا اشتيقر أحدكم من منامه فلا يغمس يده في ا ل إ ن ا ء قالوا إ ن الرسول قال لا يغمس مما ن دل على أ ن ه يفسد ل أ ن عند الرسولين أ ن ه ي ق ي ف س ل جمهور العلماء قالوا لا بل الماقه ولا ر و يفسد أ ب د ا ً بدليل الحديث نفسه ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من م ن ا ن ه فلا يغمس يده في ا ل إ ن ا ء حتى ي غ ش لها ث ل ا ث ه لكنها يجب ان ت ت ع ا ل مع ن ت ا ل مع ان تتعامل م ا تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل م ان تتعامل مع ان ت ت ع ا م ا ت ت ع ل م ان تتعامل مع ان ت ه ع ا ي ل مع ان تتعامل مع ان ا م ل مع ان ت م ل مع ان تتعامل مع ان ت ت ع ا ل ا ء ورأي ه ؤ ل ا ء و ا ل ر ا ج ع م ع ل و م ك م ا ي ق و ل م ا ل م مع ان ت ت ع ا ل ا ل ح د ي ث ل ك ن نعرف أ ن المسلمين أ ب د ا لا يمكن أ ن أ ح د ا يريد ا ر ي م خ ا ل ف ة الرسول البسه ابدا انما ي خ ت ل ه م في ا ل أ ف ه ا م ومن أ م ث ل ة ذلك ارى ما ذهب إ ل ي ه ا ل ح ن ب ي ه و ا ل ج م و ر ف ا ل ح ن ب ي ه يقولون لو ت و ض ع ت غسلت رجليك ثم مشحت ر أ س ك ثم غسلت ذراعيك ثم غسلت وجهك صح الوضوء الجمهور يقول لا ل أ ن الله يقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا كنتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرابط وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إ ل ى الكعبين والرسل و توضا هكذا وقال ابداوا أ بما بدأ الله به ي ر و أ بما د أ بدا الله به وقالوا إ ن إ د خ ا ل ا ل م ن س و ح بين ا ل م ر س و ل ا ت ي ف ي د الترتيب ا ل ى ح د ا ل ا ح ا د ي ي ق و ل لا بل الورى صحيح ل أ ن الواو هنا لا ت ق ت ض الترتيب ل أ ن الله يقول في سوره البقره واذ منها حيث رغدا وادخلوا قيل لهم اسكنوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا ل البقرة قوله وقولوا قبل قوله, قوله, قوله ا الباب سجدا بشورة يبقى تكتب التركيب بدأ بها قالوا الواع وأن وبدأ العراق بها تا بها تاره هذا لا الله لا بها على لا أن تاره فلو ت و ض ع منكشا صح وروحه وكلهم على خير وكلهم يريد الخير ويريد اتباع كتاب الله و س ن ة رسولة, رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أ ل ف شيخ ا ل إ س ل ا م كميه كتابا ب هذا الموضوع ينبغي لكل طالب علم ان يرجع إ ل ي ه وهو كتاب رفع الملام عن ا ل أ ئ م ة ا ل أ ع ل ا م وذكر أسفار الكلاف نحو عشرة هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الخلاف الناشئ بين العلماء في ا ل غ ر و ع أ م ا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى خ ل ا ف ا ل ع ق ي د ة كما أ ش ا ر إ ل ي ه الشيخ ف ا ل ع ق ي د ة أ ب د ا ا ل ل لم يقع بين ا ل ص ح ا ب ة خلاف في ا ل ع ق ي د ة و إ ن وقع بينهم خلاف في ا ل غ ر و ع ولم يقع بين التابعين خلاف في العقيده ابدا ً و إ ن وقع بينهم خلاف في الوروع كلهم يلتمسون اتباع س س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل ع ق ي د ة فكلهم مجمعون على أ ن ا ل ع ق ي د ة و ا ح د ة حتى ظهر جهم بن ص ب و ا ن ثم بعد واصل بن عطا المعتزلي ثم أ ي ض ابو ً أ علي ا ل ج ب ا ئ ي وكذلك ا ل ه ش ا م ي ة و ا ل م ا ت و ل ي ل ي ه أيضا خ ل ف ه م آ خ ر ك ا ل ت ي ج ا ن ي ة أ ص ح ا ب الطرق و ا ل ن ك س ه ب ل د ي ة وكلها آ ر ا ء غير سديده فالقول الحق في ا ل ع ق ي د ة هو أ ن المسلمين يجب عليهم كما كان عليه سلفهم الصالح من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت ه الله لنفسه وما اثبته له اعلم الخلق درس صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكييف ولا تمديد بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال, قال الامام الشافعي في هذا الموضوع آ م ن ا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله و آ م ن ا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله قال ا ل ا م أ ح م د لا يوصف الله إ ل ا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ا ل ق ر آ ن والحديث قال نعم محمد س ح ي ح البخاري المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد الها واحدا فردا صمدا قال ا ل إ م ا م مالك لما سئل عن ا ل ا س ت و ا ء قال ا ل ا س ت و ا ء معلوم والكيظ مجهول لا ن ب ي و ا ل إ ي م ا ن به واجب والسؤال عنه ب د ع ة وما أ ر ا ك إ ل ا مبتدعا ف أ م ر به ف أ خ ر ج هذا هو قول أ ئ م ت ن ا أ م ا هذه ا ل ت أ ل ي ل ا ت التي يركضها المعتزله و غ ي ر ه م مثلا إ ث ب اثبات ت الكلام الله يقول أجوب إ الكلام لله لانه أ ن أ ا ل ل ي ت ك لا م للجم له ل أن يكون ن أن يكون له ولجم يمكن ك و و ن شبتين له ل أن ي و له لها لأنه لا يمكن وجود كلام بدون شبتين ولا لشان ولا لها ف إ ذ ا أ ث ب ت ت م هذا شبهتموه ب خ ل ق ه الستم يردون عليهم ويقولون لا يلزمنا هذا ما دام أ ن الله قال وكلم الله موسى تكليما وان احد من المشركين ا ش ت ج ا ر ك فاجره حتى يسمع كلام الله ما لنا ولقولهم ثم أ ي ض ا على سبيل ا ل ت ن ز ل معكم نقول نجد أ ن بعض المخلوقات تتكلم وليس لها شيء مما ل ك ر ت م هذا ب ا ل ن س ب ة للمخلوقات من مواليد الانزلج قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض أ ائتيا قال قالتا اتينا طائرين هل لها لشان وشبكيه وهل لها لذه وقال بحق القدره وقالوا لجنوبهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هل لجنوبه شيء لشان اليوم نقسم على أ ف و ا ه ه م قال وتكلمنا أ ي د ي ه م فهل ليت لشان وشذا و بل هذا بالمخلوقات ثم أ ي ض ا هو يقول صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ع ر ف حجرا ب م ك ة يسلم عليه فهل له لشان هذا ب ا ل م ش ب ه ا ل م خ ل و ق ا ت ثم أ ي ض ا لا باس ان أ ذ ك ر ما جرى لبعض ا ل ح ن ا ب ل ة من ع ي م ة ا ل س ن ة وهو أ ن رجلا من ع ي م ة ا ل ح ن ا ب ل ة وكان مكفوف البشر وهو يرى أ ن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقه على وجه يليق بجلاله مع اتخاذ معناه وما دلت عليه من غير تكيد ولا ت ن ب ي ه ومن غير تشبين ولا ت ع ظ ي ه دخل على ب ع ض الملوك وكان عنده اناس من الاكابر ا ل م ع ت ز ل ة فقال سلم على, على امير المؤمنين قال له معتزلي يا حنبل قال نعم قال أ ت ز ع م ان الله يتكلم قال نعم قال إ ذ ا وقفت بين يدي الله يوم ا ل ق ي ا م ة وقال لك يا هذا أ ي ن وجدت أ ن ي أ ت ك ل م ماذا تقول قال قل يا رب انت لن أ تتكلم أنت لأن تتكلم لم يأتي بآية ولا بل عليه من كلام قال الله يأتي بآية بحديث بين يدي وقفت وقال إذا غد يا هذا أ ي ن وجدت أ ن ي أ ت ك ل م قال يا رب هانت ها أ ن تتكلم وهكذا ح ج ف ه م ا ل ع ق ي د ة س ل ف ي ة ا ل ع ق ي د ة عقيده ا ل ص ح ا ب ة عقيده ا ل ت ا ب ه ي ن والنقاء عنهم كالبخاري والارجاعي والامام الشافعي والامام إ م م ل ل ك و ا إ احمد م أ و ا ل إ م ا م ا ب ح ن ي ف ة وغيرهم من و ا ئ م ة ا ل ا ع ل ا م لكن جاء هؤلاء ا ل خ ل و ب فجعلوا يعللون ويقولون لا يجوز إ ث ب ا ت أ ن الله على عرشه ل أ ن لو أ ث ب ت ن ا أ ن الله على عرشه لازم ان يكون في ج ه ة والله منجده عن ا ل ج ه ا ت الشتاء الفوق والتحت واليمن والى غير ذلك من أ ب ا ط ي ل طيب ربنا يقول الرحمن على العرش استوى ماذا نقول يقولون ا س ت و ل ا ي و ص ر و ن ه ا في استولاء طيب يستدلون البيت المولد قد استواء يليق بجلاله ثم في تفسيركم في قولكم استولى ا ل أ ن م ا د ة ا س ت و ل ا ء تقتضي أ ن هناك من يحارب الله ويغالب على العرش, ثم الرب على العرش بعد ا ل م غ ا ل ب ة و ا ل م ح ا ر ب ة والمقاهره ة لأن ذ ا مادة اشتولاء كما تقول اشتولى الملك تقول على البلاد ا ل ف ل ا ن ي ة ما استولى عليها إ ل ا بعد قتال و م غ ا ل ب ة ف إ ذ ا قلنا الرحمن على العرش استولى يعني استولى بعد امتناع ووجود من يناجعه وهذا غلط كما قاله آل اهل ل س ن ة وأما بالنسبة ا ل ع ب س ن ة هو الذي وقعت الخصوم ة بين الرسل وبين أ م م ه م فيه وتوحيد العباده ة مجنون ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص وهو الذي ل أ ج ل ه خلقت ا ل خ ل ي ق ة و ل أ ج ل ه أ ر س ل ت الرسل و ل أ ج ل ه أ ن ز ل ت الكتب و ل أ ج ل ه جذبت سلوك الجهاد و ل أ ج ل ه حقت ا ل ح ا ق ة ووقعت الواقعه و ل أ ج ل ه نصبت الموازين و ل أ ج ل ه قام ش و ق ا ل ج ن ة والنار و ل أ ج ل ه صار الناس فريقين فريق ب ا ل ج ن ة وفريق ب ا ل س ع ي ن كله ل أ ج ل هذه ا ل ك ل م ة وهي مدلول لا إ ل ه إ ل ا الله وهي د ع و ة الرسل من أ و ل ه م إ ل ى آ خ ر ه م ولا أ ح ب أ ن أ ط ي ل عليكم ل أ ن المتكلم من عادته أ ن ه يتكلم ولا يدري عن إ خ و ا ن ه وملالتهم ولهذا أ خ ت م كلامي بهذا شائلا الله للجميع الثبات على ا ل إ س ل ا م والوغاه على ا ل إ ي م ا ن انه ولي ذلك والقابر عليه وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم